أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أبقاك مفتر وَأَنَّ النَّبِيَّ مُسْتَأْصِدُ إِن كُنْتُم مِّن مَّسِيرٍ ko neko konin komin maida chi ko yan huju يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُمْ مِنْ قُلَّةٍ وَلَا وَلَسْتَ لَهُ مَا هُوَ بالهل. إِنَّهُمْ فِي دِينٍ خَائِدُونَ وَأَخِذُوا خَائِدًا مَنْ كَافِلِينَا